قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَّهَا يا يحيى خذ الكتاب بقوته وأتيناه الحكم صبية وحنان من لدن وزكته وكانت قيّة وبرّوا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 Kata, Inni, Aku berharap dengan Rabbanku, seakan-akan kau berlaku. Kata, Inna ma, Aku adalah Rasul Rabb-Ku, yang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 إن ذرُّت للرحمن صوماً، فقولي إن ذرُّت للرحمن صوماً، فلم أكلم اليوم أي سياً، فأتسبه قومها تحملون.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 فيكون وإن الله رب وربكم فاعبدو هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا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 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ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 فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 لا ان لم تنتهي لابو جمنك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا واعتزكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلم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 وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَ عِيسَىٰ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا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 Aulahika al-lazina an'amu allahu alayhim minan nabiyyin Aulahika al-lazina an'amu allahu alayhim minan nabiyyin الذين أنعم الله عليهم من النبئين من ذرية آدم ومن منحملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وإسرائيل وممن هدينا وجدت بينا إذا تتنا عليهم آيات الرحمن خرّسوا جذو وبكيا فخلف من بعدهم خلف أنضاع الصلاة أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة.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 ويقول الإنسان أذا ما مات لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقنا أن خلقناه من قبل ولم يكو شيئا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 أي الفريقين خير أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا قل من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 تاخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا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 إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أخصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا